14. cüz Hicr suresi sayfa 261 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.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 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعوجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون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 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وَإِنْ شَيْئٍ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ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 118. فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أن يكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حما مسنون قال فاخرج منها فانك رجيب وان عليك اللعنه الى يوم الدين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 قال رب بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أوبنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاويد وان جهنم ما لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام ونزعنا ما في صدورهم من غل إحوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِهُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبْعِهِمْ عَنْ غَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامٌ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُودٌ قَالُوا لَا تَوْجَدُ الْإِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلَامَةٍ عَلِيمٍ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 لَعَمْرُكَ إِنَّمُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَقْرَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجْيل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 فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرا لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لايه لقوم يذكرون وهو الذي سخفر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مماخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 اموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِوَهْرِ عِلْمٍ أَنَا سَاءَ ما يَزِرُونَ قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب, وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 فَأَنبِئْ بِسَمْتِ الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ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 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعدم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّ ظلاله عن اليمين وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض ولم الدين واصبا أفغير الله تتقون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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَامُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَأَمَا مَا يحكمون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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٍ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ الَّذِينَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 وَسَرَابِ لِتَقِيَكُم بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شركاءهم قالوا رَبَّنَا هؤلاء شركاءنا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا 119. الايمان بعد توكيدها وقد جعلتوا الله عليكم كفيلا 110. إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة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 ذكر أو أنسا وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الوافلون لا كرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما كتنوا ثم جاهدوا وصبروا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 وضرب اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رغدا من رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاقذه العذاب وهم ظالمون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 طُرَايِبًا وَرَبَا وَلَا عَدْلَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا بَلْ على عَلَى اللَّهِ الكذب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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ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 إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صدرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم